باسم الآبو الهد والروح الصدسة الإله الوحدة الميت بمناسبة الاحتفال بمرور ثلاثين عام على هذه المسئولية وحب أن أكلمكم في هذه الليلة عن المسئولية الرسامة في اي ربكة هنوذية ليست مجرد رئاسة او شرف او وظيفة انما هي مسئولية مسئولية عن شعب يقول للرب بالنسبة اليه من يدك اطلب ثمه كما في حز ريال 9-3 وحز ريال 9 والمسؤولية مع حساب يعني المسألة مش مسألة رئاسة وعظمة وغيثة لا مسؤولية وفي حساب وسيأتي وقت يقول فيها الله لكل شخص دخل في هذه المسؤولية أعطيني شساب وكالتك أو جايد يسألوا عن أي إنسان هلك نتيجة عدم الاشتقاد او عدم الاهتمام او عدم الرعايه او عدم التعليم ويقول له الهدار التي قيلت لقاي اين خافير اخوك ايها الهادئ اخوك لالعبره ان ربنا كان بكده اصعب قال ملعون انت من الارض التي فتح فها لتقبل دم في من يدك يبقى مسألة مسؤولية وحساب هذه المسؤولية معرض لها كل واحد مش بس رجال الكهنوت. الأرض والأمة في محيط الأسرة ربنا أعطاهم سلطان على أولادهم وأمر أولادهم بظاعتهم وبإكرامهم والإكرام أباك وأمك ولكن هناك مسؤولية وهناك حساب في تربية الأولاد للسلطة وراء مسؤولية ووراءها حسابه وينبغي ان يكون الانسان امينا في مسؤوليته امينا حتى الموت في مسؤوليته المدرس له سلطة على التلميذ لكنها مسؤولية وحساب ايضا اي مدير في عمل او رئيس في عمل من اي نوع له سلط على الذين تحت ادارته ولكن ايضا هناك مسؤولية وهناك حساب في الخدمة ايضا اي خدم في مدارس اللحظ مسؤولية وحساب اي عضو في مجلس كنيسة مسؤولية وحساب واعطيني حسابك وكلفك كل انسان في الدنيا عليه مسؤولية ومعرض للحساب فان كان كل شخص من من هذا النوع عليه مسؤولية فكم بالاوده بالنسبه للاقرياص كمسؤوليته صعبة لأن مجالات خدمته وإدارته صعبة فالبطرق هو رئيس المجمع المقدس بكل ما من فيه من مصاريمة وأسافتها فمسؤول برضه وهو أيضا رئيس المجلس المل العام والمجالة الفرعية برضو مسئولية وحساب هو ايضا رئيس هيبة الاوثراف القدسية برضو مسئولية وحساب هو رئيس الكهنة عموما مسئولية وحساب رئيس الكنائس بكل ما فيه من فروع الخدمة مدارس احد شباب امور مالية امور ادارية مسؤولة عن كل هذا ومفروض ان يعطي حسابا عن كل هذا مسؤول ايضا عن رهبنة بصفته الرئيس الاعلى للرهبنة بالقبيرة برضو مسؤولية وعليها حساب مسؤول عن مدارس اللحظ القدس مسؤولية وحساب مسؤول عن العلاقات مع الدولة برضو مسؤولية وحزاب مسؤول عن العلاقات مع الكنائس الاخرى والطوائف الاخرى برضو مسؤولية وحزاب هو ايضا غمز للشعب كله برضو مسؤولية وحزاب اندخل في اجتماعه واتدن كلمة طيبة يبقى الشعب كله فرحان ورفع راسه انا اتكلم كلمة مش موزونة لا سمح الله يبقى كل واحد وشه في الارض لان ده رمز فمسؤولية. لذلك في كل التصرف له مفروض ان هو يكون على مستوى المسؤولية هي مسؤولية شاملة ولذلك تصلي كل الكنائج من أجله في كل أنحاء الكراجة المركزية ليه تصلي من أجله لأن مسؤوليته كبيرة في كل حدة واشتابه كبير في كل حدة الصلاة مش مجرد طاق الصلاة للشعور بمسؤولية هذا الشخص وبالحساب الذي ينصدره عشان كده يصدره كناحي ونتيجة لهذه المسئولية الشاملة ايضا لابد ان يكون له معاونون ايضا على مستوى المسئولية في كل مكان لان الاسرة مش هيكون له اتصال مباشر بكل حي من الأحياء وكل قرية وكل بلد إيش ممكن؟ فلا بد أن يوجد معاونون يقوموا بالمسؤولية من الأساساتة من الكهنة من الشمسة من الخدام في كل ناحية من نواحيه، ولا بد أن ينتقي هؤلاء انتقاء صالح. لكي يقوموا بالمسئولية بطريقة سليمة ويبقى اختيار الاشخاص مسؤولية اخرى من مسئولياته وايضا من ضمن مسؤولياته المتابعة يا ما أصدرنا قرارات كانت جميلة جدا وقوية ولكن لان ما فيش متابعة كأن لم تقفل. كل قرار سليم لا بد أن تكون وراه متابعة عشان الواحد يشوف مش مصبوط ولا ما مشيش مصبوط خلقوا حكاية بسيطة في المتابعة. معظم الناس علود على خيم من الكنائس فيها عدد كهنة قصار، ولكن في كاهن منهم هو ماسك المعبدية وبيأخذ فلوس على كل معبدية والفلوس تقليل لوحده والدائنين متأثرين بالدين للسببين. للفلوس والانفرار. فأنا قلت لا كلامك مش مصدق. المعمودية مطلوب تكون مكانا لا يؤخذ عليها فلوس أبدا. لأن دي تتعلق بخلاص الناس. لأن كل ما شوف واحدة ست شيلها فلوس قيث أو لها اتعمد ولا لا. مو تعمة دي إذا مكنش تعام فهيب فلوس لا. فاصدرته القرار التاتي المعموديات لا يؤخذ عليها اي اجرمات من اخذت عليها فروس لكن اذا كان واحد بمناسبة الامال عايز يحط بركة في الكنيزة في صندوق موجود يحط يحط ورقة فيها استكدر في صلاة فيها فروس مفهاش حاجة قال ليه كثير ملاشر. وإن وجد مال يتواجه على كل الكهن وضمنت في بساطة إن الموضوع تحل مر شهرين ثلاثة قدلت في كنية الموضوع تحل قالوا لي ما تحلش لهم مالكادل لم ينفذ القرار قالوا لا نفذ بالحظ واي واحد يجدو له فلوس المعمودية ومش منك قال بابا ما فيش فلوس على المعمودية قلت لهم ولي ازاي ما تحلش قالوا هو ما يخش فلوس على المعمودية وبعد المعمودية يقول لهم عايزين نعمل تمديد للعجر تمديد للملك مخيير وكذا وياخد الفلوس على تمديد مش عايز الكهنة اللي عادي لاني اتعدموا الحكاية دي انا بقولها الجدع الفجاه لكن المسألة عايزة متابعة للقرار مرة لقيت كميشة من الكنائة السفرانية يعني بيصرفوا فلوس يعني بيبعترف كده بشكل كدير كده فأعتمها ومعتنهم شوف مش مصرح ليكو ان يظهر شيء منكو قاسية 18 ثلاثة وقاسية 18 ثلاثة حاجة فيه. وبعدين بعد شوية سأل لقيت الحكاية الأخبار ليه ما ننفذوش قالوا لأ نفذوا البابا امر ميطلعش شيك أسجل من عشر ثلاث ميطلعش شيك أسجل من عشر ثلاث هم مظلق بطلس عايزين حاجة يصرفوا فيها مثلا خمسة وعشرين ألف يطلعوا ثلاث شكات كل شيك بثمن ثلاثة ونخلص الموضوع نفذ نفس ولكن ما فيش حاجة فيبقى الوحد عايدي يجري ورا الناس تصدقوني انا كنت ازلانة انسان بسيطة وبعدين نتيجة الحاجات اللي بشوفها ابتديت ااكل من شجرة معرفة الخير والشارج <تصفيق> أشياء في كبر كني لن تعرفها إطلاقا في الصباح الواحد برضا في الخدمة لازم تكون عنها مساستحة ولذلك قلت مرة أن الرئيس يدينه سواء كان هسكت أو مطران أو باطرق أو كله مفروض يبقى زي السهرة فيهم الممتلئين أعينا يبص هنا وهنا وهنا وهنا هنا ويبصوا وراء وقداموا يبص على كل حاجة لا يكتقي بإصدار فرار إنما يتابع هذا الفرار عشان يبقى شخص ميتاني وليس شخص بتاع مكاتب اللي بيسموه فيروكراس وكل شوية الثاني يقعد معناك ويشوف الحكاية ماشي الثالث يشوف الحكاية ماشي الثالث له مسؤوليات كل له مسؤولية في التعليم لأن الكتاب يقول هلك شعبي من عدم المعركة ومسؤولية التعليم تشمل كل حاجة تشمل للوعد وتشمل مدارس الأحد وتشمل خدمة الشراب وتشمل خدمة الكلمة في المنابر في الكناة بل تشمل أيضا خدمة الجنازات لذلك فكرت مرة ان احنا نجمع اشهر الاغراض التي تقال في الكنيزه من اشهر الاباء الكهنة ومن اشهر الوعاظ والخدام ونجمعها ونحطها في كاس ونديها للكهنه ممكن نعم لا نعمل مالذي يقولوا بي شيء شيء من يوجد البعض ولا يكفل ده يوجد تنوعات في صلواتك كنها ذات وآيات عديدة يتأمن فيها الوعاظ وأحداث عديدة يتأمن فيها الوعاظ وحاجات عن الموت وعن الحياة الاخرى وعن السماء وعن الخلود اشياء كثيرة يا رب تفكروني نعمل هذا زي وايضا كل الموجودين من الاباء الاسقفة والكهنة اللي فيهم عنده ازاد بيدي يقدر سواء ليه او للكهنة اللي بيشتغلوا عنده او للخدام اللي عنده يجمعها ويبقى مشروع كويس عشان الجنادات لان فرصة قويسة الناس في الجناد بيكونوا مستعدين للتقرب الى الله لان في حضرة في الموت كل واحد يخشع امام الموت ففي حالة الخشوع يحتاج ايضا الى كلمة تستخدمه وتقوله في برضو فكرة كنت اعزاها لبعض الاطباء في تعليم كثير او ناس يروحوا للدكتور ويكون اشغول بمريض اخر على فالما يجي دورهم يكونوا قاعدين في ساعة الانتظار ليه في ساعة الانتظار هي ما يوجدش بعض كتب بعض نفذات روحية الناس يستلوا فيها على فالما يجي دورهم وايضا مكان الطبيب لا يقل اهمية عن حكاية الموت يعني الانسان في الموت بيبقى خاشع وفي المرض بيبقى خايف سعيد كلمة اتقربوا لربنا وهكذا في المستشفيات ان وجد برضو اماكن فيها نبذات فيها عذاب فيها كتب ولو واحد عجبه وكتب منهم وخدوا اخوه ما يهمش ما يعمل مستشعات بتكتب غير ما تكتب بكتب يقدر يزودوها على البيت لكن المهم يوجد أشياء يستفيد فيها الناس التعليم يشمل أشياء كثيرة ويشمل أيضا مقاومة البدع والهتقاط مقاومة البدع والهرتقات ومقاومة التعاليم المنحرفة ايا كانت بطريقة ايجابية لا تجرح احدنا فيها الموضوعية والجدسية والاقناع برضو دي مسؤولين عنها انا ابتدت في الاكليركية اتكلم عن مثلا شهود يهوه والسبتيين مفروض طلبة الاكليركية اللي بيأخذوا هذا التعليم يقولوا لغيرهم ويبتدوا يكون ليهم نشاط ضد الاماكن التي تنتشر فيها هذه البدع وهذه الارتقاط مسألت التعليم مسألة مهمة جدا ومسألة الحفاظ على الإيمان السليم مسألة مهمة جدا مسألة الإدارة برضو من واجه الرئيس الديني الإدارة إدارة الكنائة وإدارة الفئات أي إن كانت لذلك في معهج الرهاية توجد مادة عن إدارة الكمال ومفروض الرئيس الديني يكون مشرف على هذا كله الرعاية عن طريق المعاونين أيضا من رجال الكهنة ومن الشمانسة ومن المكرسين ومن المكرسات مسائل الرعاية من مسائل مهمة الكتاب بيقول في هذه المسئولية بيقول يا سرى من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حين ثم لذلك هذا الذي إذا سيده يجتمع الحجاز يعطيهم طعامهم في حين يعطي الشعب الطعام الروحي في حين لا ينتظر ولا يتأخر عليهم لألا تفوت الفرصة يعني مثلا المخطوبين والمتزوجين حديثا عايزين طعام روحي في حين قبل ما تبدأ الخلافات وقبل ما تبدأ المناجعات وقبل ما يصل الامر الى الانتصال الى المحاكم. يعطوهم طعامهم في حين الكاهن يستخد الناس اللي عقد لهم سر الزواج ويطمئن عليهم ويشوفهم ماشيين ازاي ويديهم بعض النصائح وايضا عن طريق الاعترافات يشرح ويرشد كيف يكون التعامل بين الخطيبين وبين الزوغين على ما اعظم بعض الكتب اتدف اطلع على الموضوعات قال لكم فصويسة بس في كتب تلعف عن كده لكن المهم في قراءة الكتب واستيعابها وتخدمها للناس والعمل بيها لان ناس ما بيقروشوا الكتب وفيه ناس بيجدوها لمجرد المعرفة وفي ناس يقول لا احنا حالة خاصة الرعاية تحتاج لعمل كبير ربنا نفسه قال ان هو الراعي الصالح وقال في سفر حزقيال الصح 34 انا ارعى غنمي واربدها واطلب الضال واستنبت الفطروض واعطف الكثير يعني ياخد باله من كل واحد وارعاه بعد واذا وج شعر بهذا فقال الرب يرعاني فلا يعوزني شيء في مراعن خطر يربطني إلى ماهي الراحة يوردني يرد نفسي يهديني إلى سبل البر فمشروض برضو أن نحن نقوم بكل هذا الأمر يعني لما بيوصل الأمر إلى حالة الاتداد ليكون خطوات طويلة سبقت هذا الأمر لم تجد رعاية ولم تجد تدخلا من الكميسة لغاية لما وصلت إلى المعيز لازم كل كاهن يشعر بأنه مسؤول عن كل فرق كما أكيد في التسقودية فليهتم الاسقف بكل أحد ليخلص. وكما قال بولس الرسول عن نفسه عدل اهتمام بجميع الكنائس وكما قال التلميذي يتيه مشاوز لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك فانك ان هذا تخلص نفسك والذين يدفعونك ايضا توفيهم طعامهم في حينك لازم ايضا لا يضيع احد وسط الزحام المنبوض الزحام الجماهير تكون كنينتا ترعى مثلا 1000 عيلة او 1500 عيلة او 600 عيلة او غيره ومسط هذا المزموعة الكبير افراد يضيعوا وسط الزحمة والكاغن يطرح بال99 اللي موجودين في الكنينتا وينسى الواحد اللي ضايع لعكس الكلام اللي عملوا ربنا بحث عن الواحد في الضالة. ولم يفرح بمجرد ان التشعر في موجودين لازم كل واحد يشعر في ويحاسب نفسه قبل ان يحاسبه الله تصوروا السيد المسيح نفسه قدم حسابا عن عمله الإجرائي والتعليم في يوحنا 17 وقال للآب العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته والكلام الذي أعطيتني أعطيته اعرفهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي احبتني به و اكون انا فيهم لاخر الحساب الذي قدمه دي في حمد ستة وعشرين اخر قاية فيريت كل واحد من الاباء من الخدام يقول لربنا العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته كل خادم في مدارس الأحد يقول لربنا العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون عنا فيهم يريد كل وكل وكلهم يقول لربنا العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته والأمر ده ما يتمش إلا لو كان الواحد يشعر بمسؤوليته ويحب الناس ويقضهم في الكدنة الحب الذي عبر عنه بول الرسول باسلوب من اعمق ما يكون الذي عبر عنه بولس الرسول باسلوب من اعمق ما يكون في روميا تسعة ثلاثة الودد لو اكون انا نفسي محروما من المسيح من اجل اخوتي وانتبائي حسب الجزء. الحب الذي قيل عنه بالنسبة للمسيح أحب خاصة الذين في العالم أحبهم حتى المنتهى الحب الذي قيل فيه عن الله في الآن هكذا أحب الله العالم حتى بدل إثهو الوحيد لكي لا يهلب كل من يؤمن به بل تكون له الحياة كالأبادية نرجو ان ربنا يعطينا هذا الحب ويعطينا الشعور بالمسؤوليه ونقوم بكف صدره وصدرنا في من Gel den so in so der so 8 in no Ješiho výměny ješiho romu, dětné mambala ješi tomu je to příjemný a božský. Ježiš je mý aře vokně šáhou, já no, saadetimle neustan of game four ve evrede tutaniye con descan nine nine one eno deniban mi seven ma son son بركاتكم مقدسة وحباتكم ومعناتكم ورحمتكم وشتاعتكم فلتكن معنا كلنا أمين بخلصكم كل سنوها أمين أمين يا سيشور ورمسا تغيرين موينانا تغيرين سبنانا تغيرين زكالهو بنانيبول جيسور كاتقوم نمتعونا تزمونا في الله الشيء أمين الله اجعلنا مشتاعتين لأقول في شك يا أبان العزيز سمعناك ليتخذت اسمه من ملكوته ليتكن مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض أعطيها اليوم وقت لنا لتنعبنا كما فنحن عينا من المجنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجدنا من الشفير بالنسيح يسوى ربنا نحفظ الله الآن ونعمة الوحيد وشاركتكم واذا الروح القدس تكون مع جريحكم اندوا بالسلام السلام عليكم وما روح ايضا كل سنة امتطيب <تصفيق> يا سيد